بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والعنثى إن سايكم أشتى فأما من قرى والتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى استغناه وكذب من حسنها فَسَلُوا يَسِيرَهُ لِلْعُسْرَ وَلَا يُبْلِغُ مَالُهُ إِلَّا تَوَضَّعًا إِنَّ عَلَيْنَا الْهُدَى وَإِنَّ لَنَا الْرَّافِعَ 我